زينب بنت قحش رضي الله عنها وأرضاها يقول عنها الإمام الزهبي سادة النساء دينا وورعا وجودا ومعروفا ولذا سيكون عنوان الترجمة سادة النساء ورعا أنا أتكلم اليوم عن زينب ورعا وإن كان لا يكفينا عنها الكلام يعني لا دينا ولا كرما فهي أطول النساء يدا بمعنى ماذا أعظم النساء صدقة ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أسرع كنا لحوقا بي أطول كنا ماذا يدا وهي زينب رضي الله عنها فتقول عنها أم المؤمنين عائشة وهي تروين خبر الإفكي خبر التهمة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينبا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينبا عن أمري عن أمري فقالت أحمي سمعي وبصري أحمي سمعي وبصري ما سمعت عنها إلا خيرا وهي التي كانت تساميني يعني منزلة ورفعة من بين الأزواج يعني ما هناك امرأة تصل إلى مكانتي إلا زينب فعصمها الله بالورع فعصمها الله بالورع قلت وخير دينكم الورع وهو ثمرة العلم الكبرى ما الدليل في حديث حزيفة قال فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع طب لما ربط بين الورع والعلم دليل على أن من ثمرات العلم ماذا الورع وحقيقته هو الكف عما لا ينبغي وترك ما يريبك ونفي ما يعيبك والاخذ بالاوسق وحمل النفس على الاشق يعني تحمل النفس على ما تريد. والنخعي يقول إنما أهلك من قبلكم فضول الكلام وفضول المال ويقول الضحاك أدركت قوما يتعلمون الورع وهم اليوم يتعلمون الكلام يبقى أن هناك علاقة بين الورع والكلام فحقيقة الورع في اللسان وسيأتي هذا بعد الأزان فأما ورع لسانها فلا تخوض مع الخائضين وتسكت يوم أن تكلم الناس ويا ويل الساعي في الفتنة بكلمة والكلمة وقود ماذا الفتن قالت احمي سمع أنا اعتبر ذلك ابتلاء لدين زينب ليس الا زينب خاصة من بين النساء انها كانت تسامما وكان بينهما نوع من انواع ماذا يعني مش حول عداوة ونزه الصحابة عن هذا لكن حول من التنافس الشريف على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح فانظر إلى دينها إلى ورعها تقول أحمي سمع وبصري فتسكت وتسكت ماذا سكوتا عزيزا يوم أن تكلمت يوم أن تكلمت الدنيا كلها وشوف درب العالمي يقول استلقوناه بألسنتكم وتقولون بأفوايكم الدنيا بتكلم وزينب ماذا؟ ساكتة الثانية لا تشمت وهذا ورع قلب وحقيقة الشماتة أن تفرح ببلية أخيك وحقا قال الأول فقل للشامتين بنا أفيقوا فقل للشامتين بنا أفيق سيلقى الشامتون ما لقيت فقل للشامتين بنا أفيق سيلقى الشامتون ما لقيت والأثر الذي حسنه أهل العلم الترمزي وغيره كصاحب جامع الأصول قال لا تظهر الشماتة باخيك فيرحمه الله تعالى ويبتليك ومعاذ يقول من عير مسلما بذنب لم يمت حتى, حتى يعمله ورع نفس فتلك الفرصة سانحة والفرص تمر مر السحاب والغاية تبرر الوسيلة عند أقدام عند أقوام وسلم الطمع سريع الدرجات وكم من رجل يحسن ركوب الأكتاف كم ممكن هنا تأخذ مكانة السيدة عائشة وهي المكانة التي اهتزت بماذا؟ بهذا الحدث وبحادثة الإفق وكم من طامع في الدنيا لا يجد وسيلة إلا ركوب, الإيه؟ إلا ركوب الأكتاف وحكوا مرة والله في رجل هذه قصة شهيرة جدا وقعت أحداثها في القاهرة هنا يحسن ركوب الأكتاف ف... فمرة أخذ يعني في أذن الوزير ليركب على أكتاف أخيه المدير فنحاه الوزير وأصبح هو المدير فعائد إلى بيته في زهوه يرفع عصا على طريقة الليل بشوات قديما وإذا بطفل يبول فذهب إلى الطفل وقد انزعق من منظر أنه يبول في شارع من شوالع مصر قديم الفاخرة ليضربه فإذا به وقد انزلقت قدمه في بولمن الطفل فسقط على أم رأسه فمات <تصفيق> ما ركب الكرسية يوما والقصة شهيرة تحكى من طرائف الموت نعم فإن الناس لا يحسنون الوصول إلا بركوب ماذا الأكتاف نعم وهذا ورع نفس لأن السيدة عائشة مكانتها ماذا مكانتها في خطر بما قال المنافقون والسيدة زينب كم طمعت في هذه المكانة وهي التي ترى نفسها ماذا أحق بها من السيدة عائشة له هي ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الذي تولى ماذا نكاحها ابن كسيري يقول لك لتزوجها من غير لا مهر ولا ولي ولا شهود ولا شيء يعني كانت ترى لنفسها خصوصية خصوصية على النساء جميعا صحيح ولكن قلت بئس الفوز فإنه بطعم الهزيمة والشر لا يأتي إلا بالشر والله يقول فأين تذهبون يعني اللي بيوصل غلط ده هيروح فين ها اللي بيركب الأكتاف الأكتاف لا تحمله ستسقط بي على أم رأسه فهذا ورع زينب رضي الله عنه ورع في سمع يعني شوف ورع قلب ورع نفس ورع لسان ورع في سمع فقالت أحمي سمعي وكأنها تقول لا أسمع يا رسول الله وأصل الكف أصل كف اللسان هو كف الأزن ولذا قال الله لنبيه فلا تقعد إيه معهم لأنك لو أعدت أي إنسان لو أعد يعمل إيه ما يدخل في أذنه يوشك أن يستقر في قلبه فيظهر فيه على لسانه نعم ولذا قالت أحمي سمع وبصر والله تعالى ينعى فيقول وفيكم سمعون لهم كأنه يقول لا تسمع لا تسمع وخامسا قمة الوراء قالت ما سمعت عنها إلا خيرا والله يقول لا اجرمنكم شنان قوم على ألا إيه تعدلوا اعدلوا ومن نصر مسلما فأبشر فأبشر بنصر الله له محتاج ماذا نصرة ربه ومن خزل مسلما يغزله الله في يوم الحاجة والعوز والمؤمن ينصر وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله والمنافق يغزل ما وعدنا الله ورسوله إلا إلا غرورة ثم ماذا عدل وإعطاء الحقوق أهلها والتجرد وتحر القصد لماذا لأن المقام مقام لمن لله مقام لله تعالى فلذا شفت تقردت عن كل شيء عن عن كل شيء عن ما كان بينه وبين السيدة عائشة العدل اعطاء الحقوق أهلها تحر القصد لأن المقام لمن لله الله الله يا أم المؤمنين فلا تنطق الغير على لسانك وقد أتاك بعيد الدار مظلوم وقد أتاك بعيد الدار مظلوم فوجد نصرته عندك وختاما ابتلاء الله زينب بهذه الكلمات لأن النبي ما سأل غيرها طبما كان يسأل من حفصة لكن حفصة كانت ماذا صاحبة عائشة ومعها في ماذا ومعها في فوجها لأن النساء النبي كنا ماذا كنا فوجين وإنما يسأل من زينب فهذا والله نعد ابتلاءا لها في في دينها وأما الثانية فعقل زينب فلا تنسى لأن العاقل لا يشمت والعاقل لا يفرح بالبلايا والمصائم والعاقل لا يكون وقود فتنة بل العاقل يعرف كيف يتصرف فين؟ في الفتن سالسا الحكم على الرجل بما عرف من عادته فلا تضيع حسنته بكلمة ولا يذهب شرفه بشائعة هي تعرف عن السيدة عيشة أنها ذاته ذات دين وما سمعت عنها إلا خيرا مجرد بأنك ننت لا تتكلم في المجتمع أن تضيع السيدة عيشة بكلمة رجل الحكم على الرجل بما عرف من من عادته فلا يذهب فضله بكلمة ولا يضيع شرفه بشائعة قلت رابعا إياك والناس وطوبى للغرباء وما ضاع دين قوم إلا ماذا إلا أنهم أسلموا قيادهم على طريقة وكنا نخوض معه مع, مع الخائدين وعلى طريقة فأقبلوا إليه يزفون جايين مش عارفين جايين ليه شاف ناس بتجري جيريو هازو ذكرني بطريفة واحد لقى طبور رح ويف في الطبور طب انت ويفت ليه عارف اخر الطبور ده فيه صحيح ففي ناس هنا يعبدونا ومشونا في حياتهم في طريقهم على طريقة ماذا الناس رايحة يوم رايح خامسا تسبيت النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن كلمات زينب كانت تسبيتا له صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى جعلها ماذا سباتا هو يؤمن ببراءة سيدة عائشة ولكن لا شك أن هذه الكلمات كان يقول الله بها ماذا عزمة لما يقول له أسامى أهلك وما نعلم عنهم إلا خيرا ولما تقول له القارية بريرة دي قارية حديثة السن وكذا وكذا وتقول له السيدة زينب ما سمعت عنها إلا خيرا فهذه إشارات ربانية مرسلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام طيب بعد أن انتهينا من هذه القطع من الترجمة التي عنوانها زينب ورعاء فإليك زواج من السماء قلت في نقد تلك الرواية التي ذكرها أئمة عن ابن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما يريد زيدا وعلى الباب ستر وعلى الباب ستر فانكشف الستر وزينب في حقرتها حاسر عن رأسها فوقع إعجابها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فلما وقع حبها في قلبه كرهت إلى الآخر وفي بعض الروايات هي أوهاء من هذه الرواية أنه قال سبحان مقلب القلوب وأنه قال اللهم يمثبت القلوب هذه هي الرواية التي يرويها مستشرقون ومن ورائهم مستغربون ولزالت طروة إلى زماننا هذا طعنا في النبوة وما يعلمون حتى ألف بعضهم كتبا باب عشق الأنبياء عشق موسى ابن الرجل الصالح فجاءت إحداهما عشق محمد زينب سبحان الله عدوه من جملة العشاخ مع أنطنيو ومع حسن ومع جميل ومع هؤلاء سبحان الله أقول أولا جوابا والرواية يقول عنها ابن كسير ضربنا عنها صفحا لعدم صحتها وغرابتها لا تصح ولا تثبت وهذه هي عمدة الطاعنين في نبوة أو في صحابه أنه يتمسك بماذا بمثل هذه الروايات التي أسانيدها كخيوط ماذا العنكبوت يجب لك رواية الفتي يقول البخاري يقول لك من أن لك احنا مش ملزمين بالبخاري لكن ملزمين بالروايات التالفة هذه التي رواها الإخباريون والتي رواها من رواها وردها وشهد بعدم صحتها وغرابتها قلت ثانيا والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يفتن أو يفتن به من أن يفتتن أو يفتن به والله تعالى زكى أمره كله فضلا عن تسكية قلبه وبصره ولسانه ثالثا والنبي عليه الصلاة والسلام له خصوصية أصلا في الخلوة بالنساء كما قال الحافظ ابن حجر وفي غير رواية تقرأ في السنة كان في بيتي فلانا كان في بيتي فلانا أخذت المسك من مفارق راسي هذا معنى أن له خصوصية لأنه لا يفتتن والله تعالى قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ما معنى هذه الولاية إذا كانت أزواجهم مهات من المؤمنين بهو على الحقيقة ماذا أب للمؤمنين فلا يفتتن بمثل بنتي ولا يفتن بها رابعا وأن سبب زواجه من زينب صرحت به الآية فقالت لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم يبا ما تزوجها إلا ليبطل عادة التبني في قومه وقوله لكي ألا ملامل إيه تعليل خامساً أن الله تعالى قال فلما قضى زيد منها وطرى فزيد لم يطلقها ليتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام إنما طلقها زيد أن قضى منها ماذا حاجة لأن الوطر بمعنى الحاجة والانقطاع فإنما طلقها اختيارا خامسا أنها ابنة عمه عمته زينب رضي الله عنه أنها ابنة عمته التي يعرفها وقد رأاها قبل اليوم مرات ومرات خاصة أن الحجاب لم يضرب إلا متى إلا بعد زواجه منها يعني هو كان يراها كثيرا أصلا لأن الحجاب لم يضرب ولم تنزل آية الجلباب إلا بعد الزواج من ماذا من زينب يبقى قبل آية الجلباب ماذا كان يحدث كان يراها مرات ومرات وهي ابنة عمته أصلا ولهي قالت له أصلا في بعض روايات أنا لي معك سلاسة إيه؟ أشياء أو لي دلال عليك في سلاسة أمور جد وجدك ماذا واحد وثانيا زوجني من زوجني الله من فوق سبع سموات قلت سادسا قوله زوجناكها فالله هو الذي زوجه إياها لا إرادة منه وطلبا ولذا صح أنه تزوجها بغير إشهاد ولا مهر ولا ولاية ولا شيء كم؟ سابعا ثامنا وأنه صلى الله عليه وسلم طالما قال لزيد أمسك عليك زوجك يريد استقرار حياته مع زينب تاسعا وسياقة الآيات في هدم عادة التبني ومفارقة ولد النسب انت لو قرأت من اول الآيات الى الآية السابعة والسلاسين او التاسعة في موض وجدت ان الآية تتحدث عن عادة التبني فما هناك علاقة لهذا الزواج بماذا بهذه القصة المروية اصلا عاشرا وأنه صلى الله عليه وسلم أبدا ما أراد امرأة لحسنها وجمالها بقرينة زواجه الأرامل والمطلقات والمعيلات والكبيرات يعني هو في حياته في عمره كله ما طلب امرأة لحسنها ولا لجمالها بل ما طلب إلا الأرملا إلا المطلقة إلا الكبيرة إلا المعيلة فلما هذا اليوم يطلب جميلة السبع الكم الحادي عشر أن الحجاب أصلا ما فرض على النساء إلا بعد الزواج من زينب فعليه كم كان يراها قبل الزواج وعرف وعين المعرفة الثاني عشر بل إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي زوجها زيدا في الأصل وفي ذلك نزلت الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الثالث عشر والنبي صلى الله عليه وسلم ما أحب امرأة قدر حبي للسيدة عائشة ولم يرد في رواية أنه, أنه أحب زينب مثلها فضل من أن يحب زينب فوقها يعني لو إنه فعلا تزوجها بسبب هذه النظرة المزعومة لكان حبه إياها أعظم من ماذا من حب لسائر نسائه ولكن الذي يظهر لنا أن محبته السيدة عائشة كانت فوق محبة جميع ماذا جميع النساء كم بعد ذلك الرابع عشر قلت ومثل هذا ينبغي أن يطوى ولا يروى لانه قول لا يليق بالنبوة وما كان يخشاه صلى الله عليه وسلم هو ان يقول الناس تزوج تزوج طليقه ابنه هو ده وتخفي في نفسك ما الله ايه مبديه وتخشى الناس ماذا تخشى الناس هو يخشى ان يقول الناس تزوج طليقه ماذا ابنه فنزل القرآن لينفي عنه في ذلك إرادة وليدفع عنه في ذلك شبهة إذ قال الله تعالى زوجناكها هذه خمسة عشر جوابا عن هذه القصة التالفة المروية في زواج النبي عليه الصلاة والسلام من زينب رضي الله عنها وهي القصة التي مفادها أنه دخل عند زيد أو أراد الدخول فرآها فوقع حبه في قلبه هذا كلام طبعا لا يسبت بسند ولا تسبت به رواية يمكن العول عليها والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يفتنى أو يفتتن به كما مضى معنا. والله تعالى الموفق والمستعان نلتقي في العصر غدا ان شاء الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم